مشاهدينا الأعزاء أهلا بكم من جديد وسط كل الزخم السياسي اللي حاصل في مصر الأيام دي أحزابنا لسه مشغولة بمشاكلها الداخلية يمكن لغاية دلوقتي مش شايفين إحنا كمتابعين أو كمراقبين أي استعدادات واضحة أو أي تغيير أو تطوير داخل الأحزاب في معظمها حال المعارضة يمكن لا يزال كما هو قبل 25 يلاير بستثناء طبعا جماعة الإخوان المسلمين اللي بتحاول في هذه الفترة أن تحقق أكبر قدر من المكاسب السياسية ده بخلاف الإعلان عن بعض الأحزاب الجديدة سواء من ال... كانت أحزاب مدنية أو ذات مرجعيات دينية إسلامية أو مسيحية كذا احنا النهاردة هنفتح معكم ملف الأحزاب المصرية وطبعا بنرحب كمان شوية باتصالاتكم الهاتفية وإذا كان لديكم أي تساؤلات ممكن ترسلوها لي عن طريق الاسم اس وانا على ضيوفنا الكرام دكتور حسين عبد الرازق أمين عام حزب التجمع سابقا سابقا <تصفيق> حاليا عضو المجلس الرئاسي عدو للحزب, للحزب. واسات سيد عبد الغني القيادي في الحزب الناصري والدكتور محمد مرسي المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان وعضو مكتب الارشاد مساء الخير مساء النور نبتدي بيكم بالتجمع تحت امرك اخباركم ايه بعد 25 يعني التجمع مثله مثل كل الأحزاب السياسية الحية والفاعلة شاركة في انتفاضة الشباب سواء في التحرير أو في المحافظات وكانت الشعارات الديمقراطية والاجتماعية اللي طرحها طوال تاريخه أيوة. هي طبعا الشعارات, هي الشعارات المستخدمة هي الموجودة في مدان التحريط العدالة دون أن يدعي لهو ولا غيره ان هو اللي فجر انتفاضة الشباب والتي تحولت إلى ثورة 25 ايه طب ماذا بعد يعني عن داخل الحزب ما الذي حدث يعني معروفه ان كان اداء الاحزاب في الفترة اللي فاتت كان محدود بسبب الظروف السياسية وبسبب سيطره الحزب الوطني بشكل كبير وعدم اعطاء فرصة للاحزاب الاخرى ده واقع ما نقدرش ننكره فعملتوا ايه بعد يعني يعني مثلا الاخوان هنيجي لهم دلوقتي في فترة قصيره ظهروا وابتدوا وحددوا وليهم سياسة واضحة منظمين عارفين عايزين ايه اظن ان حزب التجمع ايضا يعرف هو ماذا يريد احنا عندنا مشكلة ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي تولى السلطة في 11 فبراير طارح منهج لانتقال مصر من الوضع الاستبدادي الذي كان قائما إلى الوضع الديمقراطي بيقوم على تعديلات دستورية ثم انتخابات مجلس الشعب ومجلس شورى ورئاسة بعد هذه التعديلات وتعديلات في بعض القوانين حزب التجمع يرى أن هذا المنهج لن يحقق انتقال حقيقي من الاستبداد الى الديمقراطية وانما هو بيطرح ان نقطة البداية هي عمل دستور جديد باعتبار ان الدستور القائم قد سقط بالفعل عندما تو... لا مش بمجرد تناحي الرئيس عندما تولت قوات المسلحة السلطة آه آه فيش حاجة في الدستور صح. تقول كده وعندما طرحت القوات المسلحة التعديلات الدستورية عن غير الطريق احنا م. نرفض فكرة التعديلات ونرفض التعديلات التي تمت وانا اعترض على تشكيل اللجنة التي بها تبا ستروحوا انبارح في اللجنة مم. المركزية خدنا قرار بالتصويت دلات. ضد هذه التعديلات ودعوة المواطنين للتصويت ضدها ويوم الثلاثاء في اجتماع لكل الاحزاب والقوى والاتلافات والمو... الشبابية لتنسيق الجهود في هذا الأمر لكن مش بنرفض ولا نقدم مم. البديل أه يعني لو الشعب قال آه لو كان في إجماع خلص احنا بنلتزم طبعا بالتصويت شعب لكن لنا ملاحظات عديدة هو على ما يجري سواء على التعديلات سواء على الاستفتاء نفسه مم. لأن شروط الاستفتاء الديمقراطي غير متوفرة لأنهم في شرطين أساسيين ان السؤال اللي يكون مطروح يكون سؤال بسيط يمكن الإجابة عليه بنعم أو, أو لا مم. لا يمكن أجاوب بنعم أو لا على, على أو تعديل تلتة. عشر مواد مم. مم. فيها تعديلات وإضافات ومواد أيوة. جديدة الشرط الثاني أن يكون قد جرى حوار واسع شارك فيه كل القوى وهذا لم يحدث م. اللجنة خلصت طيب. المجلس قرر وافق وطرح ولا تناقشت مع الأحزاب ولا تناقشت عبر اجهزة الاعلام ونقشها ولا عقدت مؤتمرات الناس رايحة لكي تصوت على ما لا تعرف م. طيب وبالنسبة للحزب النصري الحزب النصري الحقيقة احنا عندنا طبعا شأن كل الاحزاب المصرية مش من 30 سنة مش من ايام حسن مبارك بس من 40 سنة احنا حصر كما لم يحصر احد مم. احنا كان ممنوع علينا لا خلينا, خلينا لا كل الاخوان كانوا محاصرين اكثر لا لا, لا هو لا دعينا بس احنا بعيدا عن عشان ما نختلفش اه مش خلاف <تصفيق> لا الاخوان ليهم حكته تانية يعني في بداية السبعينات ناس عملت اتفقت بطريقة معينة معينه احنا سبع وسبعين كنا في الشارع في المظاهرات و... و... و... وانا رايي ان الحصار بدأ من بعد سبع وسبعين على قوى اليسار بشكل عام في الوقت اللي كان كله مش يعني وإحنا فالحزب النصري شأنه شأن كل الأحزاب اللي كان عليها حصار بيسعى إلى الخروج من هذا الحصار مم. إحنا في صورة يناير شاركنا في كل المحافظات ويمكن المشاركة الأبرز اللي كان اللي اضغطت إعلاميا هي مشاركة السويس اللي إحنا بنعتبرها سيدي بوزيد شعلة الصورة المصرية اللي كان بيقودها حقيقة وحتى الصفحة على الفيسبوك باسم شعلة الصورة من أبطالها العربي الباسط أمين شباب الحزب في السويس اضغطت إعلامها بشكل هايل الناس خرجت في كل محافظات مصر أنا شخصيا يوم 25 من أول المجموعات اللي دخلت من أول مجموعة دخلت من بين التحريم وراحت عند مجلس الشعب وانضربت يعني شأن شأن كل القوى السياسية لكن مع ذلك لا نستطيع أن يدعي أحد أنه وحده فعل شيء لكن صورة عمل تراكمي وليس عمل <سؤال> الشعب <سؤال> كله شارك الشعب كله شارك الشعب المصري الزورة. كله شارك حاجة. ده إيه ده إيه أصلًا هي بس بقت يعني أنا بس عندي ملاحظة على حاجة يعني أرجو تتفهموها إنه دلوقتي أي حد يبتدي كلامه لازم يبتدي كلامه بمثلا مثلا خمس دقايق تحية للثورة طبعًا تحية للثورة ده أمر مفروغ منه خلاص إحنا بنتكلم فيما بعد المستقبل دلوقتي طبعاً. على المستوى فانتوا ايه التغييرات اللي عملتوها احنا الحقيقه احنا مع مع روح الحركه الثوريه في حركة تغيير وتجديد في البناء الحزبي مم. احنا كان في اجتماعات طوال الفترة يعني فكرتوا هترشحوا مين لرئاسه الجمهوريه هتمشوا مين لا عندنا عندنا اجتماع للمؤتمر العام للحزب الناصري يوم 25 ثلاثة يطرح فيه السقة على كل القيادات يطرح فيه على المؤتمر العام وضع خريطة الطريق أو آه. وضع خريطة المستقبل تابه بالنسبة للتعديلات الدستورية التعديلات الدستورية احنا قلنا رأينا برح في مؤتمر صحفي كحزب ناصري وكتيار ناصري احنا رفضنا التعديلات الدستورية للأسباب الألها لأن هم لم... أساس حسينا حياح في ال... في ال... في, ال... في الشكل من حيث أن الاستفتاء لم يجرى عليه مم. الحوار اللازم، لا الشروط المطلوبة للاستفتاء غير متوفرة, آ... متوفرة. نمرت اثنين أن الشروط الشكلية أيضا للحوار ل لاستفتاء ده شروط غير متوفرة أنا عندي ابتداءا انا بقول انه الدستور المصري دستور ان انا بقول انه التعديلات دي ان الدستور سقط بالسقوط اللي قالوا دكتور بالسقوط بالنظام لان طريقه مش بس لانه كده لانه طريقه تخلي النظام عن السلطة لم تكن الطريقة التي رسمها القانون وبالتالي الشرعية السورية هنا التي هي التي, التي أضبحت تحكم وبالتالي أنا بأحي ميت تم دفنه وبالتالي التعديلات غير صحيح الإجراء الشاك للآخر أن التعديلات الدستورية بتتم على في المدى 189 بتدعو إلى وجوب دعوة رئيس الجمهورية ومجلس الشعب إلى انتخاب جمعية تأسيسية لدستور جديد م. طيب أنا لو جيت أعمل دستور جديد يبقى أنا أوجب مرة أخرى عمل مجلس استفت... الشعب مجلس جديد ومجلس شورى جديد يعني معنا كده هعمل خمس انتخابات غير الاستفتاءين، استفتاء اليوم السبت القادم، واستفتاء تالي على الدستور الجديد خلال ست شهور، يعني كذا انا داخل في. جملة انتخابات اقتصادية للشعب المصر أمنيا كمان أمنيا احنا في ظل نظام مفكك حتى جهاز الشرطة المنطق انه يقوم بهذه الحماية الأمنية جهاز مفكك يحتاج الى تأهيل نفسي معك حق مية مية <تصفيق> دكتور محمد انتو موقفكم مختلف تماما الاخوان مستعدون مستعدون الانتخابات من بكرة وأعلنوا موافقتهم على التعديلات الدستورية وبرضو عايزين البرلمان قبل الانتخابات او البرلمان قبل الرئاسة بسم الله الرحمن الرحيم انا عزا وحي حضر لك وحي اخوانا على هذه الجلسة الهادئة وقبل كل ذلك تعي تحية لا ننسى ان احنا نحيي شهدات طبعا ويعني نطلب من لهم من الله الرحمة يعني وأسرهم وأن نرحقنا الصبر يعني مم. لأهلهم يدوي. وأسرهم والتعويض إن شاء الله بالخير مم. الحقيقة احنا بننطلق من واقع جماعة الإخوان المسلمين تعيش دائما واقعا كبيرا على مستوى المصر كلها مم. واحنا قبل السقوط الرسمي للنظام المصري في يوم 31 سنة يناير تحديدا بعد أن بدأ لنا بعد يوم 28 أن النظام خلاص انتهى والمسألة مسألة, مسألة وقت ونحن مشاركين مع باقي الابناء الأمة كلها بشكل قوي جدا وفعال جدا في المحافظات كلها في كل مكان يعني فارتأينا أن نصدر بيانة نوضح فيه الأفق والرؤية سيسقط النظام وسقوطه معناه رئيسه وحزبه وبرلمانه وأمنه وحكومة الخمس ما بتسقط الدستور لا م. الدستور لا يسقط مشخطة النظام لأنه من يسقط الدستور هو الشعب لأن م. الشعب مصدر السلطة وهو مانح القوة للدستور وبالتالي من غير الفقهاء الدستوريين بيقولوا إيه لا لا لا للنظام إذا سقط لا يسقط الدستور لأن النظام يدير مؤسسات الوطن طبقا للدستور لأن م. اللي بيعمل الدستور هو للشعب وبتعرف نقول إن المادة من الدستور مادة يعني محورية وأساسية أن الشعب هو الذي يمارس السلطة ويمارسها بطريقته التي يراها، وبناء على ذلك حطينا ست نقاط واضحة موجودة من يوم واحد يناير. كيف المرور من عنق الزقاق بعد بعد سقوط النظام؟ وكانت إلى حد قريب جدا مما اختارته القوات المسلحة ما عدا النقطة الأولى. الخص. إحنا كنا نرتائنا إنه بسقوط مجلس الشعب بعد سقوط الرئيس لأن ده. هي الجمعية العمومية للشعب المصري منعقدة صح. فلها القوة الشعبية الثورية القادرة على أن تحدث فأسقطت وبالتالي لا يوجد رئيس مجلس الشعب الذي يمارس سلطة مهام رئيس الجمهورية حين سقوط رئيس الجمهورية هو أن رئيس المحكمة الدستوري العلي م. ثم الخطوات بعد ذلك هي التي قالتها أو قالت بها القوات المسلحة م. تقريبا بنسبة كبيرة جدا وهي القراءة انتخابات مجلس الشعب والشورا ثم تعديلات دستورية للرئيس الجمهورية ثم رئيس الجمهورية أوه. نحن يعني نريد للوطن أن يمر من عنق قزوينج هذا ما أعلناه حتى في الحوار في وقت ما كان هناك ما سمي بجلسة حوار أولية قلنا نفس الكلام ده أوه. الخطوة الأولى اختلفت عمر ما يعني في الأول وهو انتقال السلطة إلى المجلس الشعب القتال مسلح الشعب أقر كذا لم يعترض فإذا الشعب أقر ذلك فهذه خطوة دستورية الآن هذه خطوة يعني صحيحة ومشروع طبقا لإرادة الناس الناس ما اعترضتش مم. وبالتالي من يمارس السلطة الآن طبقا لإرادة الناس المجلس على القوات المسلحة مم. إذا ارتضى الناس خلاص المجلس على القوات المسلحة بتفوض من الشعب واضح ارتأى انه هو يعطل احكام الدستور وليس الدستور هناك دقة في الكلام مم. وبالتالي تعطيل احكام الدستور لا يعني الغاء القوانين وذلك في يوم 14 يعني سقط النظام ورئيسه يوم 11 يوم 14 أصدرت المجلس على القوات المسلحة مرسوم بقانون ويجب أن نأخذ التتابع الزمني موجود قالوا إيه الدستور عليه دلوقتي نوع من أنواع التعطيل لأحكامه خلاص لكن المرسوم قال أن القوانين واللوائح معمول بها كلها ما لم يصدر غير ذلك فده قانون في ظل تجميد بع... احكام الدستور الآن هذا المجلس يمارس السلطة بتفويض شعبي لا. واضح طيب. فهو قال ايه انا كامل لبس الحضير احنا عايزين نمر من عنق الزكاك م. وبالتالي عايزين ثلاث حاجات عايزين الدستور يرفع الحظر اللي عليه م. عايزين برلمان عايزين رئيس جمهوري الثلاث حاجات دول هو الترتيب اللي مختلف دول الهيكل العظمي م. اللي لممارسة السلطة في أي وطن في الدنيا. اه بس تحاول. فاحنا في المرحلة دي الوقت وبالتالي التعطيل والتأجيل والتأخير آه. يطول عنق الزجاجة صح. والأعداء متربصون. مظبوط. والصهاينة في الخارج. اكمل نفس هذا. والصهاينة في الخارج. والأمريكان مش ساكتين وإطالة المدة تتيح الفرصة للأعداء والقوات المسلحة عين على الخارج وعين على الداخل. وليس لديها لأني... الخبرة الكافية اسمحيلي لإدارة الشؤون داخل للوطن إذن. طيب. ارتأينا لأننا سبق سبق لنا أن قلنا قبل تولي القوات المسلحة سلطة البلاد ما هو المسار؟ ارجعوا لهذا يوم 31 وثلاثين يعني. أيه بس عشان وقت. لا. عشان عشان ترك الفرصة لل. اهبطي توضح الصورة أو نيرس. اه اه. واحنا مشاهدين الأعزاء مستعدين ل لأي مشاركة لأي استفسارات تحبوا تطرحوها في هذا الموضوع مستقبل الأحزاب في مصر والالأرقام هتظهر على الشاشة تعقيب حضرتك فيما يخص إنه هما يعني دلوقتي معظم الشعب معظم الناس. على حسب ما احنا عارفين عايزين الانتخابات الرئاسية اولا أه الا أه أه لا مش معظم الشعب نتكلم على كل السياسي دلوقتي يبقى معظم منتظرين رأي سعيد. الناس لو معزم. عارفين ان معظم الشعب عايز كده خلاص مزبوط. يعني مضبوط معاك حق معاك حق معاك نقول معظم الخر اولا لا يستطيع احد ان يتحدث باسم الشعب على رأي الناس وتفويض الشعب أيوة. وقبول الشعب آه. الا اذا جرى انتخابات حرة نزيهة او استفتاء حر نزيه الباقي كله تقديرات ممكن مزبوط. تكون صحيحة وممكن تكون غير صحيحة خاطئة, خاطئة. آه قضية آه الاول لرئاسة الجمهورية ولا المجلس الشعب هذه القضية بالنسبة لنا قضية سانوية للغاية م. الجوهر هو, هو ان لا تجري انتخابات مجلس الشعب ولا مجلس شورى ولا رئاسة الجمهورية في ظل الأوضاع الحالية وتحديدا دستور 1971 هذا الدستور صدر في ظل نظام الحزب الواحد وفي ظل الحاكم الفرد الملهم الذي تتواجد كل السلطات في ايده فجاء يحمل هذه السمات طيب. ثم تم تعديله ثلاث مرات 1980-2005-2007 وأصبح وثيقة مهلهلة طيب. غير صالحة لو انتخبنا رئيس جمهورية تبقى لهذا الدستور هيصبح تاني يوم رغم أنفه دكتاتور، لأن سلطات رئيس الجمهورية أوه. مطلقة طيب دكتور أنا عندي هنا سؤال هذا فيما يخص الدستور بس أنتوا جوة التجمع عندكم مشاكل يعني النهاردة استقال 75 عضو أظن لا 38 38 لا. ويمكن أب... يعني أحدهم عشان ما أقولش أبرزهم لأنه ممكن يكون يعني احترام شديد لكل الأعضاء أبو العز الحريري أبو وقرر ان هو يعمل حزب جديد عشان خاطر اعتراضا على شاسة الحزب وان دور الحزب مهمش طب اذا كانت داخل عندكم بيقول الكلام ده ازاي هتقدروا تخرجوا في انتخابات برلمانية إزاي حتقدروا شوفي وجود خلافات داخل احزاب او انشقاقات او انقسامات امر عادي في حياة اي حزب وينكم حزب التجمع بيفخر <تصفيق> انه 35 سنة لم يتعرض لانقسام او انشقاق في ناس تركوه دكتور ريح الجمال كان الرجل الثاني في الحزب واستقال من حزب التجمع وراح الحزب الوطني الى اخره دكتور ميلاد حنة لا كلكم اسماء بارزة كان عضو قيادي في الحزب وقبل التعيين في مجلس الشعب بعد ما رفض الحزب عمل فتركنا يعني ما في لكن ما حدث في الايام الاخيرة ان منذ فترة اولا ابو العز الحريري في قرار صادر من الحزب منذ اكتر من عام بفصله فهو ليس عدوا في الحزب ومع ذلك عندما اراد ان يحضر اللجنة المركزية واسب وحضر والمجموعة بيقال انها انقسمت عقد اجتمعها كانت اللجنة المركزية مجتمعة في القاعة الرئيسية اللي هي قاعة جمال عبد الناصر، وهم مجتمعين فوق في قاعة المكتبة خالد محي الدين، ولما عملوا بهم احنا اللي صورنا وإحنا. إيه كانت المشكلة؟ حاسمه بس عشان الاتصالات ابتدت توقف. معانا أسامة، اتفضل أسامة. ألو؟ ألو مسا أخير. مسا النور، اتفضل أسامة. مزح بدك. تمام، الحمد لله. أحب أحيي الأول اللي بيوح حرزك الأعزاء. هو في علامة الإسخام كبيرة دلوقتي إحنا مش عارفين الحقيقة نحطها فين في خلال المظاهرات وكل المطالبات اللي حصلت في الفترة اللي فاتت الجيش كان بيستمع وكان بيستمع باهتمام وبيجتمع مع الشباب وبيستمع مع الأحزاب وبيستمع مع القوة السياسية أنا مش فاهم ليه الجيش في الفترة اللي إحنا فيها دلوقتي قدام تساؤل مهم جداً بتتكلم بيه وتنادي بيه كل الأحزاب السياسية وكل القوى نقدر نقول المستميرة نحط تحتها خطين ليه الجيش مش عايز يستمع للناس دول في مرحلة مهمة كده وتعديل تعديل دستوري أنا كل ما اتكلم مع حد في الشارع في ناس أصلا مش فاهم احنا هنروح نقول ايه م. هنروح نقول نعم او لا على ايه م. الموضوع الموضوع حاسينه انه اتكلفت انه اتاخد بسرعة في بعض الاقناعة سقطت بدون ذكر قوة سياسية معينة م. أعتقد أنه إحنا كان من حقنا سترة أطول شوية نقدر نستوعب فيها اللي بيحصل نقدر نتكلم أكتر نقدر نتحاور أكتر نقدر نستوعب إحنا نروح نتكلم عن إيه وسهل يقول آه بابا منحق يقول لا بابا منحق بشكرا جدا أنا اللي بشكرك أستاذ أسامة هنرد على حكاية الجيش وحكمل حك بس ما نستأذنكم في فاصل إعلاني قصير ثم نعود شاهد الأعزاء أهلا بكم من جديد. إحنا طبعا حنا اتصالاتكم الهاتفية للتعليق وحد عنده تعليق على النقطة التي أثارها أسامة المتصّر أسامة قبل الفاصل حول أن الجيش لم يتحاور معكم قبل ال... يعني قبل الاستفتاء أو قبل إقرار الاستفتاء. ده, ده صحيح. يعني هيك معترض يعني موافق. لا. بنتساءل. يعني ايه موقف القيادة العامة القوات المسلحة من وجود اللقاء شكلي بمعنى تلاتة من مساعد المشير استقبلوا ممثلي 24 حزب وجماعة الإخوان المسلمين وبعض الآخرين وتجهلوا على سبيل المثال حزب آخر غير شرعي زي الإخوان من وجهة نظر الدولة اللي هو الحزب الشيوعي المصري ويعني كلا تعليقات سريعة من ده من ده وانتهى الأمر ها. الأمر عايز نقاش وحوار مع الأحزاب هي... إلى آخره هذا يعني ما بنقولش معانا احنا بس مع الأحزاب والقوى السياسية والمجتمع المدني و... مظبوط بس احنا يعني محنتقل لهك ان احنا في مرحلة انتقالية اه اه اه الوضع حساس الجيش بيقوم بمهم مش بتاعته يعني فقط الوقت كان بينظم المرور ف ف الوقت فين للحوار اللي مطلوب لو, هو هو لو تبص على, على تكوين اللجنة ماشي. اللجنة ما كانتش من الجيش أوه. اللجنة اللي عملت المقترح, المقترح والتعديلات دي, دي قضية دي أخرى لجنة مش من الجيش مم. إنما أنا عايز أقول إيه إنه الحوار المجتمعي من الصعب أن يكون الجيش طرف فيه مم. إنما الحوار المجتمعي اللي أخواننا بقولوا عليه واللي إحنا عايزينه كلنا ما احنا بيجري, في بيجري بين الناس بيجري بين القوة السياسية بيجري في الإعلام بيجري في في كل البرامج في آه. يعني أوه. هذا الحوار هو ده اللي بيبقى مطلوب مم لكن هو المرحلة الانتقالية وطبعتها وحرصنا كلنا ان المسألة بقاء الجيش يدير شؤون الوطن وطن كبير زي مصر مم. يجب ان تقصر يعني باقصى ما نستطيع من جهد طبعا متبقاش قصر مخل لكن ايضا مش طول يعني متروك كده وكأننا في حالة طوارئ مستمر مش طوارئ بقانون الطوارئ حالا طارئة تستمر فترة أطول مما يستوعب سادلام ونحن عايزين عايز أقول نقطة إحنا يعني لماذا نتصور أن الشعب المصري لا يستطيع التمييز بعد هذه الثورة لا لا يعني بعد ما فعل الشعب ده آه. آه. يعني الشعب عنده وعي ويستطيع أن يميز وبلغ سن الرشد واستطاع أن يفعل ثورة ويسقط نظام كان على أي حد فينا. تصور سقوطه صعب جدا صحيح. فالشعب هذا يستطيع أن يميز ويستطيع أن يرى حتى صح. وإن كان صامتا أحيانا لكنه يستطيع أن يرى صح. وأن يميز صح. وأن يختار حسيب بس بس بقى عشان حاجة. عندنا اتصال وبعد كده حسيب تعقيب لحضرتك عشان التليفونات بتقطع لو ما رضناش من رشيد اتفضل أهلا وسلم وعليكم وعليكم السلام تحيات للضيوف الأعزاء وأنا أعزة سأعلق تعليق بسيط على كلام الأستاذ حسين عبد الرازي. <تصفيق> آه هو قال إن, ان حتة الناس مش عارفة تصوت على ايه يعني الصورة العظيمة اللي قلبت البلد رأسا على عقب الناس دي كلها والانتباه الشديد للاخبار على غير العادة الناس ما فهمتش في ده كله هتصوت على ايه عارفة ان المدة اربع سنين وعارفة تقليل صلاحيات رئيس الجمهورية وعارفة ان احنا هنعمل آآ آآ آآ حكم برلماني وعارفة الكلام ده كله ده كله ما فهمتش الرجل هيروح يصوت نعم للتعديل او لا آه. هو ده كله أنا, واحد من بس انا موافق على التعديل من عدم ممكن. الحتة الثانية بعد اثنين كما رولا امرولا الحتة الثانية الشعب اللي قام بالصورة العظيمة دي مش هيقدر يستوعب ان هو يقول ايه هيستوعب ومستوعب كويس جدا هدهش العالم الذي هدهش العالم الاعي كيف يتصرف يعني جيدا نقطتك وصلت أستاذ يحيى وحيبقى يرد أستاذ حسين دكتور حسين بس معنا إيهاب من القاهرة تفضل لإيهاب السلام عليكم وعليكم السلام بحب حي يشوف خبرتك الكرام وكان زي بس رأي يعني تالي الناس كتيرة أنا بحكم يعني شغلي معين شباب كتير في الشغل وكذا فناس كتيرة أو تسأل يعني احنا من اول يوم واحنا الناس بتعرض ان احنا نعمل لجنة مم. تمسك الحكم بدل من يعني لجنة رئاسية آه. اه لجنة رئاسية مكونة من خمس اعضاء مثلا اربع مدنيين واحد من الجيش مجلس رئاسي تسمع مجلس رئاسي والمجلس رئاسي ده هو يعمل اقتراح ان احنا نعمل دستور الجديد مم. لان انا شايف يعني عادي نبتدي يعني نصح يعني احنا عندنا دستور نبتدي نعمل دستور ودستور بعد كده بناء عليه يحصل انتخابات مجلس مجل وبعد كده الانتخابات الرئيسية يعني هو ده الطبيعي مظهر. الثالي للموضوع لكن ان احنا نقلب ال... الطبيعي ونستعجل حاجة قبل حاجة م... مفيش استعجال لا واحنا عملنا اللجنة الرئيسية زي ما مؤتد حضرتك يعني أي. شكرا جزيلا انا كنت مضيحك بالضبط الحقيقة انا عايز اكمل الاخ اللي اتكلم حالا عن مجلس الرئاسي اتكلم عن مجلس الرئاسي هو عمل حل امممممممممممممممممممممممممممممم ودي دي حل من حل من وجهة نظرنا حل صحيح طالبنا به طول الفترة. بس اللي فاتت ممكن برضو ما يبقاش فيه خلل. السؤال للحضرة. أنا أولها على. بيوضح إيه. بيوضح مشهد أو مجموعة مشاهد مهمة جدا الآن نعيشها في مصر تؤكد أن هناك مجموعة من الشكوك تنتاب الشعب المصري وت تنتاب الشعب في صورته. وخوفه من الثورة المضادة ممكن يكون في خوف ان ما فيش اتفاق دلوقتي على شخصيات بعينها في مصر يعني كل معظم الشخصيات في مصر ممكن ولذلك المجتمع مش المصري مش يحتاج, يحتاج الى حوار اوسع ويحتاج الى وضوح اوسع لهذه الشخصيات ولهذه الاحزاب ولهذه الافكار والكلام ويق... و... ده هذه المشاهد بتؤكدها مجموعة من المظاهر البطء الشديد زي ما الأخ سامى في الأول في القرار المجلس العسكري البطء القرارات فيما يتعلق بالمحاكمات الفساد وفيما يتعلق بالاستجابات اللي أخذت وقت طويل ربما لأنه البعض بينظر للمجلس العسكري على إنه أيضا ما هو ما كانش لم يكن بعيدا تماما القيادات العسكرية من الجنرالات من عميد وفوق لم تكن بعيدة تماما عن النظام نفسه وبالتالي في فكرة قبولها بالتغيير الجزري الذي تريده الصورة نحن كلنا ثقة في الشعب المصري وفي قدرته على التغيير وفي هذه الصورة صحيح. ثقتنا أكيدا لكن أنا عايز أقول أنه أنا. أيضا الشعب المصري يحتاج إلى عدم العجلة يحتاج إلى وقت متاح بشكل صحيح الراجل قدم الحل في مجلس رئاسي في جمعية تأسيسية للدستور في ان انت تناخد وقت والكلام ده كله مجلس امناء استاذ هيكل قالت كلام عن مجلس امناء واول من تحدث الحقيقة في الحدودة دي محمد حسين هيكل مم. في مجلس الامناء وطرح الحل ده وكان انا في تأديره هو اللي كلنا بنتكلم فيه الان مم. فيما إلا فيما يتعلق بالتأخر بحيث إن إنتخابات بكرة انتخابات بكرة يعني بلطاجية الحزب الوطني يعني أنا بتكلم يعني إن الإنتخابات يعني, يعني إخوان يعني الأعمال الرجال هي الوطنية اللي معاه فلوس يطلع الإخوان يطلع الحزب الوطني يطلع الرجال الأعمال يطلع اللي بيطلع لأنها بتقوم على الانتخاب الفردي الانتخابات الفردية نحن نحتاج إلى تغيير القانون مباشر للحلول السياسية انتخابات على قائمة نسبية تسمح للقوائم بالتمثيل النسبي كل حسب قوته وليس كل حسب ما لديه تستندوق من أموال أو خدر على تجميع النقطتين فقط النسوسة على حسين هو عريس اللقاء يعني وقت اكتر قدر من الاتناور والوقت يعني, يعني احنا من يدرس ان الطريق زي ما انت عايزه هو يتحدث لا لا, لأ, لا لا حضرتك عشان تعقب عنه او على اعتبار ان حضرتك يعني انتو كاخوان مختلفين عن الاحزاب في الرؤى فانا بجمع لحضرتك للتعقيب هم اوتتين باختصار ما قاله الاستاذ يحيا هو دليل على ان فعلا القضايا المطروحة غير مفهومة هو قال ان التعديلات بتقيم جمهورية برلمانية وبتقل السلطات رئيس الجمهورية وهذا غير صحيح التعديلات لا علاقة لها بالنظام الحكم المية واثناشر واتن... مادة بتوع نظام الحكم بما فيهم السبعة واربعين مادة بتوع سلطات رئيس الجمهورية لم يمسوا تقريبا دي النقطة الأولى النقطة الثانية هحكي قصة مختصرة جدا في فرنسا طرحوا مرة سؤال أيام دي جول هل توافق على أن تقوم الجمعية تأسيسية منتخبة بتعديل الدستور سؤال يجاوب فقامت الدنيا ولم تقعد قالوا هذا سؤال مركب آه. لانه فيه س... مش دي الاستقال بعديها دكتور لا بعد لم فيها سؤالين السؤال الأول هل توافق على أن تقوم الجمعية بوضع الدستور ده سؤال والسؤال الثاني هل الجمعية تكون منتخبة فده سؤالين ولا يجوز أن تسأل مواطن سؤالين مواطن أنت ما أقدم له طيب. عشر أسئلة بالضبط في سؤال واحد أنا حسيب لحك كل الوقت بس ناخد حسين من القاهرة وحك جاوب لغاية آخر الحلقة حسين من القاهرة اتفضل مساء النور اتفضل النور. كمان احترام ليكم انا شاهد من التحضيرات الدفترية الانتخابات اللي نفسها لا دي هتبقى احتفالية لمصر كلها م. احتفالية بالحرية بتاعتنا من كل مصري ينزل ويقول رأيه بحب وخير الجيش بيحمينا وبيحمي الثوراتات من أول يوم من 28 يناير ووقفنا على في الشارع تب انت ك... التضح... كمشاهد يعني أو كمواطن شايف أن الأحزاب في مصر جاهزة لممرتد دورها السياسي لو قلنا نعم مم. هنروح على انتخابات مجلس الشعب في نعدام قوة ثورة 25 يناير مم. مفيش قوة لـ 25 يناير اللي جمالين على الساحة الحزب الوطني والإخوان المسلمين والاثنين اجتمعوا مع بعض الأعداء اجتمعوا مع بعض عشان يرجعونا للمربع رقم سفر تاني مش هنرجع المربع رقم سفر هنزل هنبستدوني وابتسل بكل كل الثقة وهروح أقول لا لأن الرفض أساس التغيير ده رأي حضرتك تعقيب حضرتك وأظن أن كل النقاط كان كان فيها حاجات تستحق الرقم هو الحقيقة أنا برضو ما زلت بقول أن احنا نحتاج أن نخرج من عنق الزجاجة بسرعة دون إخلال بإرادة الناس وبتحق المصلحة الآن إحنا أمامنا ست شهور أو أكثر قليلا أقل قليلا لنحدث هذا المسألة الدستور والتعليق البسيط اللي حصل ده عايزين نفكه الدستور أكثر من 200 مادة في 60-70 مادة يحتاجوا إلى التغيير وتعديل لكن هناك مواد أخرى كثيرة مهمة وموجودة وجوهرية في الدستور مسائل التعديلات الدستور بينص في نفسه على طريق التغيير نفسه هناك تعديلات في بعض المواد للمرور من عنق الزجاجة التعديلات الجوهرية الكبيرة تحدث بعد ذلك بعد ان يعود الهيكل الاداري او الهيكل العظمي يعني خطوة, لل... يعني خطوة. وهذا هذا مهم ما الاخ الحسيني اللي قلد الاخوان والحزب الوطني اتفقوا هذا كلام طبعا لا يقر به أحد لا لا الأعداء هم لا. اللي حيكسبوا لا لا احنا أين الحزب؟ أولا نريد أن نأكد أنه لا وجود لهذا الحزب الوطني الآن هناك فلول منه تحاول وهذا شخص. تحدي أنا, أنا عايز أقول أنه لا نريد أن نقول نحن أن هذا الحزب يمكن أن يكون له أثر إذا ترشح منه أي حد هذا الشعب الذي صار ب بعشر ملايين على الأقل في يوم 11 في الشارع لا يمكن أن يقبل رمز مرموز الفشد هؤلاء ده مش بس كده ده يجب أن يحاكموا ونحن كلنا متفقين على هذا ونمر به صحيح لا بد من سيا دكتور عندي سؤال يا يا عطل عطل الفرص الفرص عندي, عندي سؤال لحضرتك آه. آه. آه. كنت سألت هذا السؤال من قبل ولم تجاوبني عليه أنه أنتو الأكثر تنظيما خلينا نعترف دلوقتي لو حصلت انتخابات برلمانية بكرة أنتو لا حتكسبه و وحضرتك أجبت بأنه حتى الحزب الوطني لو كان له فلول أو كان له ناس أو كان له شخصيات ممكن يكون لها قبول ده يجب أن يمنعهم رأيي الناس أنا ماليش دعوة رأيي, رأيي, رأيي الناس أنا بقول لو رأيي بابه إنه هؤلاء يجب أن يمنعهم ده رأيي تنظيما هذه ليست زم لا ليست زم إطلاقا ولا سلبية ولا سلبية إطلاقا إنما إحنا إحنا إطلاقا أنا ليس هناك حضرتك يعني الأستاذ حسين تفضل في البداية وقال حزب التجمع له 35 سنة وإذا كانت هم ألشي لكن إذا كان هناك كلام يقال نريد وقتا لتنظيم صفوفنا سواء أي حزب من حزاب التجمع أو غيره أو حتى أي قوة أخرى فهذا كلام لا يقارن ب35 سنة صحيح كان في قهر وكان وكان وكان لكن احنا نتكلم نقطع الوطن وهو أهم بكثير صح. جدا من مسألة نحتكلم عن احنا نريد أن نتفق أو نتوافق على الأقل مش عايزين نسخ كربونية لكن احنا الوطن دلوقتي يحتاج دل دلوقتي اذا قلنا مجلس رئاسي على سبيل المثال من هو هذا المجلس الرئاسي سنختلف وسنطرر نعود للشعب سنعمل انتخابات عشان نجيب مجلس رئاسي فالقصة لا بد أن تبدأ من مكان هذا المكان بدايته خطوة واحدة في اتجاه صحيح احنا كلنا شايفين ان السلطة في يجب ان تعود الى الشعب هو الذي يمارس حقه هو الذي يوجد الهيئة التي تدير شؤونه سواء كبرلمان او غيره او الهيئات او الرئيس المجلس على قوة المسلحة بيدير المسألة مؤقتاً هو بيقول كده احنا مش عايزين يدير بعد كده لمدة طويلة لان المهم انها تعود الى الـ الـ المجتمع المصري ليختار من يشاء لابد وان نخطو خطوة وهذه الخطوة يبقى في الاتجاه الصحيح مم. وقتها ضيق للحوار المجتمع هذا نقر به جميعاً مم. لكن لابد وان نبدأ البداية مهمة جدا صحيح. وصعبة جدا لا بد أن نعتاد على ثقافة جديدة على طريقة جديدة للتعاون مع بعضنا البعض على أداء جديد لأن النظام السابق لم يدع فرصة لأحد أنه يتوافق أو مم. يتجانس أو ينسق أو يقوي نفسه مم. أو يتحرك بطريقة فيها حرية احنا الآن قدامنا خمس تحديات كلنا أنا حولهم في ديئة واحد آه. واحد, واحد, عشان وقتنا واحد خلص. آه. بقايا النظام مبارك ورموزه التي يجب أن تحاكم ومنهم الحزب م. الوطني وفلول م. اتنين مباحث أن الدولة اللي انفرط العقد لكن ما زالوا موجودين وبيتواصلوا ملوش مقرات ومعهم سلاح وهؤلاء يعرفون البلطيجية التحدي الثالث. الرابع أصحاب رؤوس الأموال اللي اكتسبوها من الفساد فالمال المال مع بقايا الحزب الوطني وبقايا مبارك هؤلاء بيح... يمثلوا تحدي تحدي الخامس لا لا لا يؤكد بيقى لا, لا بيقى انه المحاول. لا دعني اسكت استكمل دعنا استكمل هنخلص ننهي التحدي الخامس التحدي الخامس الصهاينه اعدائنا اللي في الخارج والامريكان معاهم انا اوافقك على هذا اذا نحن نريد نحن نريد ان نتعاون لنبدأ خطوة في المرور من عنق الزجاجة <تحدي> نقطتك وصلت اللي هي الخطوه الخطوه الخطوة الحطوة. تعقيد خير الدكتور محمد قرر ان بيؤكد في الكلام بيؤكد المخاوف اللي بيخافها الناس من فلول الحزب الوطني والمجالس المحليه عايزين نوقفهم دول عزين عشان نوقفها تحتاج الى وقت ولا يجب ترهيب هذا الشعب وتخويفه من ع... من عنصر الزمن ولا من سيف انه الجيش و إحنا نحن جميعا نعلم أن هناك مشروعا أمريكيا صهيليا للتقسيم والتفتيت نحن نعلم أن الأيدي الأمريكية تعبس داخل مصر وداخل المنطقة وضرب كنيسة صول في اطفيح دليل على ذلك بعض المشاهد داخل ميدان التحرير دليل على ذلك البلطجة أعمال البلطجة دليل على ذلك كلها تؤكد المخاوف والمشهد المصري بشكل عام وتؤكد أننا مقبلين على مخاو... مرحلة, مرحلة يجب التخلص منها عبر حوار مجتمعي ليست فيه مسألة الأحزاب ولا حق الأحزاب مستقبل الأحزاب فوق مستقبل مصر نحن نغلب مصلحة مصر فوق الجميع لكن سياسة الخطوة خطوة والصفقات والاتفاقات مع أي حد نحن نرفضها ونرى آه. أنه لا بديل عن قانون لا لل... لل... للتعديلات الإسرائيلية لأنها تذهب بتعود بنا مرة أخرى الصورة المضاد تعقيب أخير أنا بس هقول نقطة واحدة خاصة م. بحكاية م. المدة م. مين قال إن ستة أشهر صيّرها مدة غير كافية أو مدة كافية. طويلة الستة أشهر دول أتحديده على أساس ان في سبتمبر تنتهي مدة الرئيس السابق م. وينتخب رئيس جديد جديد هذا الموضوع انتهى م. ولا قيمة له نعمل التعديلات قبل سبتمبر نعملها في الغيت مارس الجاي المدة يحددها ما يحقق مصلحة الوطن م. وكون الجيش بيعلن او المجلس العسكري انه مش عايز يستمر في الحكم وعايز يلتزم بموعد الستشور اللي هو وعد به ده شيء جميل مطمئن لكن لو اضطرينا نستمر شهرين ثلاثة زيادة او اقل مش مشكلة امام تحقيق <تصفيق> انتقال حقيقي من الاستبداد امه الى الديمقراطيه وليس المراوحة بينهما نبي نبي في نصف دقيقة <تصفيق> الى ان الامريكان <تصفيق> والصهاينه فوجئوا بالثوره المصرية فيجب ان نراعي مسات الوقت فاجئهم الفرصه أوراقهم. انا طبعا اضم صوتي الى صوتك وانا اذا ما اختلفت الاصوات الا انها تجتمع على ان ما نريده جميعا هو مصلحة مصر مشاهدينا الأعزاء بشكر زيو في الأفاضل وأشكرك بكراء اللقاء.